وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ان نار ذات وقود اذ هم عليها يقعد وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وَمَا نَقَمُوا مِنْهُ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا வீணபதனுள்மு مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا خالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن نبط شربك لشديد யகு هل أتاك حديث الجنود فرعون وسمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراء بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِيهِ لُحْمٌ مَحْفُوظٌ